تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي لَهُ ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فِي الملك وَخَلَقَ كل شيء فقدره تقديرا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 اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تَدَعُ اليَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ نَهُمْ جَزَاءً أَمْ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرون وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قال سُبَبحانكَمَا كانََ يَم بَغِيلَناَ أن التَّخِذَ مِ دُِكَ مِنْ أَليا أَولَك م التَّتَهُم وَآبَ أَهُم حتىَ نَ سُ الذِكْرَ وَكَانوا قوماً بوراً فقَد كَذذَّبُكُمْ بِمَا تَقُونَ فَمَا تَتَطعُونَ صَررفًَا وَلَا نَصرَاء وَمَي يَظْلِم مِن كُم نُذقُهُ عَذَابًا كَب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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أَوْ نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً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 كَذَلِ لِن ثَّتَ بهِه فُآدَكَ وَرَتَّ النهُ تَتلاَا وَلَا يأتُونَكَ بِمَثَنٍ إللاا جِئنَاكَ بِحَبِّ وَأَحْسَنَ تَفسِير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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَمْطَارًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وهو الذي مَج البَحرَينِ هذا عذب الفُراتُ وَوهذا مِلحن أُجاجُ وَجعَلَ بينََهُماَا برَرزَ خَوْ وَحجرًَا محجورا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ أن يتخذ إلى ربه سبيلا كَلْ عَلَى الحَي الذي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 إِنَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقعون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كَ الذَّبم فَس فك